قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نزيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون